أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمْ رَأَتِ الْكَأْيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلْنَاسِ عَجْباً أَنْ أوحينا إِلَى رجل منهم أن أن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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم, وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو جعل الشمس مرنوه وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقومه إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لا آيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأن الذين هم عن آياتنا غافلون هؤلاء مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة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 لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ في فِي طَيَامِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضر دعانا لجنبه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 وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أَوْ بدله قل ما يكون لي أن أُبَدِّلَهُ من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من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 ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله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 أصلين له الدين لَئِنْ أَجِيتَنَا مِنْ هذه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعْيُكُمْ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 كأن لم تُعْنَ بالأمس كذلك نُفَصِّلُ الآيات لِقُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ أحسن الحسن وزيادة، ولا يرها قجوهم قتار، ولا ذل أولئك أصحاب, الجنة أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها جَزَاءُ سيئات ما لهم من الله من عاصم كأنما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 عن عبادتكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق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 فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا على الذين فسقو أنهم لا يؤمنون قل هل من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 قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أن يتبع أَحَقُّ أن يتبع أَمَّن أم لا يهدي إلا يُهْدَى يهدى فما لكم كيف تحكمون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 وتفصيل الفتاب وتفصيل الفتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومن يَعُونُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كانوا لَا يُبْصِرُونَ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 بعض الذين عدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء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 أجل إذا جاء أجلهم إذا جاء أجلهم فلا يستخرعون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بيانا أو نهارا ماذا يستعجل منه ثم إذا ما وقعا منتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما فَأَنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنِّي كُلٌّ لِنَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ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 رهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء, وشفاء لما في الصدور هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُل بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم منه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 ترهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تثنو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوع إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي ان كان كبر عليكم مقامي وتذكري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمع امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غما ثم اقضوا الي ولا ت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 سَاءَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاخِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبان وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى, قال لهم موسى القوما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 وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ توكنوا فَعَلَيْهِ توكنوا إن كنتم مسلمين فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما, أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا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 ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قَالَ قد أجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنود وَإِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ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 لقد بوا أن بني إسرائيل مبواء صدق ورزقناهم من الطيبات فما حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة, يوم القيامة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 حتى يره العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها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 وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Kim قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنيفا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب بِهِ من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أَيُّهَا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَا ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ حكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.